Book 2 Gjashtë djetë e pesëm Khamsa tunë wasittun Mohore Dë Elnafi i thënan Elnafi i thënan A është e shtrejnë të وناز هل الخاتم غالي الثمن هل الخاتم غالي الثمن يا كوستن بكم 100 يورو ل يكلف 200 يورو فقط لا يكلف 100 يورو فقط بور اون كام بكم 50 لكن معي 50 فقط لكن معي 50 فقط اية غاتي هل صرت جاهزا هل صرت جاهزا يا اكم ما يو لا ليس بعد لا ليس بعد Por do të jem gati tani shpejt. Lekin sa i gjezo halan. Lekin sa i gjezo halan. A do përsëri sup? Hal turido mazidan min al shurba? Hal turid mazidan min al shurba? Ja. Nuk dua ma. لا لا اريد اكثر لا لا اريد اكثر بور ن اكلوره لكن ايس كريم اخر لكن ايس كريم اخر اكنى شوم ق بانوني كتو هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا هل صار لك مده طويله وامتى تسكن هنا؟ يا، وثم 1 موي لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد بور نيو شوم نيرس تسم وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين ا دوت نيسش بالل سبي نسر هل تسافر غدا الى داركم هل تسافر غدا الى داركم يا ن فوندياو ل فقط في العطله الاسبوعيه لا فقط في العطله الاسبوعيه. بور دو تخهم تديلن. ولكني سارجع يوم الاحد. ولكني سارجع يوم الاحد. ا ت اش ريتور فايزه؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قَدْ بَلَغَتْ أَبْنَتَكْ سِنْ الْرُشِدِ؟ يَأْ أَشْتَ ذَتُمْ شْتَتُمْ بَذِيَتُمْ فِيَتْشِ لا، هي الآن بلغت السابعة عشرة لا، هي الآن بلغت السابعة عشر بار كاتشم نشق ولكن Qadësara lëha sadiq. Wa lakin qadësara lëha sadiq. Për të parë libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.df.